الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فهذا هو الدرس السابع والثلاثون من دروس الدرر البهية في المسائل الفقهية لشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى ورضيان. وقد أخذنا معشر الإخوة والأخوات في المجلس السابق درس الخلع وقررنا فيه مجموعة من المسائل ولا بأس أن أذكر فوائد أخرى في المسألة قلنا في الدرس الماضي إن أصل الخلع هو الآية آية الافتداء في سورة البقرة وحديثه آية الخلع وحديث امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس واختلف العلماء في امرأة ثابت ابن قيس هذه ما اسمها فمنهم من قال فقد ورد في احاديث ان اسمها سهلة بنت حبيبة وورد في احاديث اخرى ان اسمها جميلة بنت الله بن ابي بن سلول وورد في أثر آخر أن اسمها مريم المغالية أو بنت الغالية وعلي حال يعني اسمها لا يضر يعني معرفة اسمها لا يضر في الحكم الشرعي إنما ذكرت هذا عرضا إنما ذكرت هذا هذه المسألة عرضا طيب طيب اليوم بحول الله تبارك وتعالى سنأخذ باب الإيلاء قال رحمه الله تبارك وتعالى باب الإيلاء قال هو أن يحلف الزوج على جميع نسائه أو بعضهن لا أقربهن فإن وقت بدون أربعة أشهر تزل حتى ينقضي ما وقت به وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أي فئة أو يطلق بين أي فئة أو يطلق الإناء هو الحلف وورد في الحديث من ذا الذي يتألى علي من ذا الذي يتألى علي ويقال فلان آلا أن لا يفعل المسألة الفلانية يعني حلف أن لا يفعل المسألة الفلانية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 هي الأصل في مسألة الإيلاء ومعنى الإيلاء اصطلاحا أي يحلف الرجل أو يقسم أن لا يطأ زوجته مدة معينة أن لا يطأ زوجته مدة معينة ولذلك قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هو أي يحلف الزوج على جميع نسائه أو بعضهن لا أقربهن والذي يؤدي الزوجة إلى أن يحلف هذا الحلف هو أنه يكون قد غضب من زوجاته أو زوجته لسبب من الأسباب كأن تكون قد أفقلت عليه بطلب النفقة أو كأن تكون قد فعلت معه فعلا أغضبه أو أضجره فقرر أن يؤدبها بهذه الطريقة والله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض والذين الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض والصالحات وقاناتهن حافظات للغيب ما حفظ الله واللات تخافون النشوزهن فعبوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فقال وهجروهن في المضاجع وهذا الهجر في المضاجع هو قد يكون إلائاً وقد لا يكون إلائاً لأن بعض العلماء قال الهجر في المضاجع بمعنى أن يعطيها ظهره بمعنى أن يعطيها ظهره في الفراش وبعضهم الآخر قال بألا يكون معها بأن لا ينام معها في نفس الفراش واضح إخوان على أي حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه آلى من نسائه صلى الله عليه وآله وسلم غضب عليهن فآل منهن فعن عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عليها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارا رواه الترمذي وقال الحافظ رواته ثقات واختلف العلماء في سبب إيلاء الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من زوجاته فقد ورد ورد في بعض الأحاديث في الصحيحين أو في صحيح البخاري أن سبب ذلك أمره صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة ولحفصة رضوان الله تبارك وتعالى عليهما أن لا يفشي سره إلى باقي زوجاتهما كما ورد في سورة التحريم ورد في آثار أخرى أن سبب ذلك هو أن بعض الهدايا كنا يأتين للنبي صلى الله عليه وسلم في أيام عائشة رضي الله عنها فغضبت بعض نسائه الأخريات وأردنا أن تأتي الهدية في أي يوم لا في يوم عائشة فقط وإنما كان الصحابة يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لأن كانت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما آية إفشاء السر، وإذا سر النبي إلى بعض أزواج حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني راعيهم الخبير. أنت توبة إلى الله إلى آخر الآيات. فسورة التحريم هي يعني نزلت بسبب هذه المسألة. وورد أيضا في صحيح مسلم أن السبب سبب إلائي صلى الله عليه وآله وسلم منهن هو مطالبةهن له بالنفقة يقولنا لو أنظر يعني الملوك له نسائهم في النعيم ونحن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيش في هذا الضنك وفي هذا الحرج وإلى آخره فإن إذن غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقرر أن لا يقربهن قرر أن لا يقربهن لمدة شهر كامل قرر أن لا يقرب نسائه مدة شهر كامل وخيرهن بعد ذلك في الطلاق كما ورد في سورة الأحزاب وعن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غد عليهن أو راح فقلت له يا نبي الله صلى الله عليه وسلم حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا قال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما ولذلك ورد أيضا في حديث آخر الشهر هكذا وهكذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا يعني 29 ويكون هكذا وهكذا وهكذا يعني يكون 30 يوما فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلهن في شرفة بيته وتعرفون الحديث لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه الحديث مشهور طويل أنه كان يتناوب هو وصحابي آخر في حضور مجالس العلم عند الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ف في يوم من الأيام جاءه صاحبه وهو خائف متربص قلق وقال يدق الباب بجهد وقال له يا عمر حصل أمر عظيم قال ما هو جاءت غسان يريد يعني جند الروم وغسان كانت قبيلة عربية محالفة للروم فعمر رضي الله عنه من هول المصيبة قال أجاءت غسام يعني توقع أن, أن الروم وصلوا, وصلوا إلى المدينة فقال له بل الأمر أعظم من ذلك ضلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجاته فقال مباشرة عمر تعيسة حفصة أو, أو ما شبه هذا ثم جمع عليه ثيابه وخرج يجري فدخل على ابنته حفصة أم المؤمنين رضوان الله تبارك وتعالى عليها وسألها أطلقكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما أدري وهكذا بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم بقين في قلق عظيم وكرب شديد فأراد عمر رضوان الله تبارك وتعالى عنه أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن أكثر من مرة ثم إنه بعد ذلك أذن له فدخل وإذا حفصة وعائشة رضوان الله تبارك وتعالى عليهما وكان أبو بكر كذلك في المجلس، فأراد عمر أن يلاطف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله، يعني ما سبب غضبك قال لو يا رسول الله لو رأيت ابنتا فلان وهي تطلب مني ابنة زيد وهي تطلب مني النفقة، فقمت فوجئت عنقها، يعني شددت عليه في طلب النفقة، فمن غضبي قام إليها و. قام إلى رقبتها يعني من غضبه تأذيباً ف فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هنه هؤلاء حولي يطلبنني النفقة قام أبو بكر إلى أم المؤمنين عائشة بنته وقام عمر إلى حفصة كلاهما يضربانهما إما وهما يقول والله لا نطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده والله لا نطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده هذه طبيعة أي مرأة أنها تحب أن تكون مثل مثيلاتها ولكن إذا استقر في أذهاننا أن النساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني في بادئ الأمر كنا بهذه الحالة كباقي, أي كباقي النساء لأنهن بشر ونساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم هن أفضل النساء على وجه الأرض ومع هذا المرأة يعني قد تغلبها طبيعتها وعاطفتها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة خلقت من ضلع أو من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمها كسرتها فإذا أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نعيش مع المرأة أن نعيش مع المرأة على ما فيها من عوج وهي كذلك يجب عليها أن تقبل زوجها على ما فيه Min a júlió, bwa a kala a a marabi, az sulma إذا تصاحب وغضى الطرف عن عيوبهما كانت حياتهما هادئة هنية وإلا فإنهما ستتكدر عيشتهما وستتنغص وقد بلغني أن كثيرا من النساء في وقتنا لا يتفهمن هذه المعاني فتجد المرأة عند أول وهلة إذا غضبت من زوجها أو رأت منه خلقا أنكرت مباشرة تسارع إلى طلب الطلاق كأن تقول له طلقني إذا إذا لم أكن أملأ عينك أو إذا لم أعجبك فأنت في حل مني أو ما إلى ذلك وهذا من كبائر الذنوب والمعاصي وقد ذكرنا قبل مجلسين حديث تحريم سؤال الطلاق ففي مسند الإمام أحمد والسنن الأربع إلا سنن أبي داود عن ثوبان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وهذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وورد أيضا في بعض الأحاديث وإن كان هذا الحديث في سنده مقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المختلعات هن المنافقات المختلعات هن المنافقات وأيضا فقد حرم الله عز وجل نشوز المرأة على زوجها حرم الشارع الحكيم نشوز المرأة على زوجها وهذا النشوز يكون بعدة مظاهر ومن أعظمها ظهورا ومن أشدها على الرجال أن تمتنع عن مطاوعته في الفراش فإن هذه كبيرة من الكبائر أيضا فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح والحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين وفي رواية لمسلم رحمه الله تبارك وتعالى قال كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها أي حتى يرضى عنها زوجها وفي مجتمعاتنا الجديدة مفاهيم عديدة يا إخوة يا أخوات لا يدركها كثير من الناس فتجد المرأة إذا كان في جاهليته فعل عاش حياة غير ضوابط ولا قيود فإذا التزم بدين الله عز وجل ظن أن دين الله سبحانه وتعالى يحجر كثيرا من الأمور المباحة فيظن أنه إذا فعلها فإنه قد خالف دين الله سبحانه وتعالى وهذا أيضا يحدث بين الزوجين المتدينين فتجد المرأة المتدينة إذا تابت إلى الله عز وجل تزمتت مع زوجها وأصبحت تتعامل معه بنوع من التشدد وعدم مطاوعته وتنظر إلى بعض التصرفات التي قد يتصرف معها أنها تصرفات غير لائقة بالشخص المسلم أو رجل المسلم أو المرأة المسلمة وحيث إننا الآن نتكلم عن الخلع وعن الإيلاء وعن هذه الأمور التي هي من جنس الطلاق ومما يفصل العلاقة بين الزوجين حيث إننا في هذا الباب فلا بأس يعني أن نتكلم أو يعني نذكر هذه الأمور ولبس بأس أن يعني نتحدث في أمور قد تكون حرجة إذا تكلمنا فيها في أبواب أخرى لكن لا حياء في الدين وأمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت يرحم الله نساء الأنصار ما كان الحياء يمنعهن أي تأي يسألنا رسول أي تعلمنا أمور دينهن فكنا يسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سائر الأمور وهذه سهلة بنت حبيبة زوجة ثابت بن القيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله هذه مش سهلة بنت حبيبة آه هذه زوجة رفاعة القرضي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت له كلاما قد تستحي منه أي امرأة أخرى لكن هذه الحياة والحياة لا تتحمل أن يعيش المرء في جحيم من أجل خجل لا مسوغ له فقالت له يا رسول الله إن, إن عبد الرحمن بن الزبير ليس معه إلا مثل هدبة الثوب واستغرب الصحابة الذين كانوا عند الباب فقال أحدهما للآخر ألا ترى إلى هذه المرأة ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحدث اليوم أن كثيرا من النساء كما بلغني يعني اللواتي يلتزن بدين الله عز وجل عن جهل وعدم طلب للعلم يحدث معهن هذا وهذا قد حدث في بادئ الأمر في المدينة مع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كما لا يخفاكم أجمعين فقد كان الأنصار يقدرون لليهود معرفتهم بالكتاب فكانوا يأخذون من أدبهم وعلمهم وكان اليهود وكان دين اليهودي مبنيا على نوع من الشدة على المرأة دين اليهود مبني على نوع من الشدة على المرأة والله عز وجل وضع عن أمتنا الآصار والأغلال التي كانت على الأمم التي كانت قبلنا رحمة بنا فكان في بني إسرائيل إذا حاضت المرأة خرجت من البيت ولم تساكن زوجها أسبوعا كاملا وأما في ديننا فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نطرح إزارا وبعد ذلك نباشر كيف ما شئنا واضح يا أخوات فكان من عادة اليهود أن الرجل فيهم لا يأتي زوجته إلا على جنب بزعمهم أو أنه من شريعتهم أنه من الحياء فأيضا كان الأنصار هكذا لا يأتون نساءهم إلا على جنب يعني مستورات يعني بطريقة يعني خجولة متجنبة فتزوجت أنصارية وكان المهاجرون لا كما قال عمر الخطاب أو راوي الحديد كانوا يعني يشرحون النساء تشريحا منكرا يعني وليس منكرا في دين الله عز وجل لكن يعني يفعلون ما يشاؤون إذا كان في على فراش الزوجية واضح يا, يا أخوات فلما تزوج مهاجر أنصارية أراد أن يفعل معها ما يفعل مع نساء المهاجرين فقالت له مكانك لا تأتني إلا كما كما كنا نؤتى أنا لا أؤتا إلا كما كنا نؤتى فشاع الخبر في المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى وصل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حتى وصل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتخيلوا المسألة إذا كانت بهذه بهذا الكبر كيف أن أصبحت حديث المجالس أن فلانة رفضت أن يأتيها زوجها فلانا يعني إلا كما يؤتنن حتى وصلت إلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم فلما وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك نزل قول الله عز وجل نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم يعني كيف ما شئتم ولذلك فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سألتهم رأة من الأنصار عن وطء المرأة في قبلها من ناحية من ناحية دبرها، فتلا عليها قوله تعالى نساءكم حرث لكم فأتو حرثكم أن شئتم صمام واحدة يعني في كما في حديث آخر إذا كان في موضع الولد وهذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأيضا في المسند وسنن الترمذي وحسنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه جاء فزعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هلكت صلى الله عليه وسلم قال وما أهلكك قال حولت رحل البالحة وهذا من كناية الصحابة رضي الله عنه يكنون بالأمور حياء وحشمة منهم رضوان الله عنه تبارك وتعالى ما مانا حولت رحلي كنا بمرأته أنها الرحل وأنه قلبها يعني وأنه أتاها في قبولها من دبرها طبعا هذا ليس من قلة الكلام في هذه الأمور بل هذا من دين الله عز وجل يا أخوة يا أخوات لأن الكلام في هذه الأمور إذا لم يكن في هذه المجالس فلا مكان له آخر وإذا لم تتعلم هذه الأمور فإن المرأة يبقى جاهلا ويظن الحلال حراما ومن هنا تنتج مشاكل عديدة يا أخوة يا أخوات ويتعادى رجال مع نسائهم وتنتج الطوام ولا يدري أحد لماذا افترق فلان عن فلانا وطبعا هو لن يصرح لن يقول هي لن تقول طبعا إذا كانوا مسلمين ملتزمين ويبقى السر ولا, يب ولا يعرف أحد الحكم الشرعي الحقيقي هذا يحدث أو لا يحدث؟ يحدث هذا طيب قال حولت رحل البارحة فلم يرد عليه صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فأوحى الله تعالى إلى رسوله نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قال أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر يعني أن الرجل إذا أقفل عليه بابه مع زوجه فليفعل ما بدا له بما تعني هذه الكلمة من معنى بما تعني هذه كلمة من معنى ولا يقول أن أحدكم أنا أنا داعية أنا طالب علم أنا يعني ملتزم أنا هذه اعتبارات دعها هذه اعتبارات إذا كنت تأكل على الطاولة مع الزوجة أو كنت مع الأجانب ففعل هذا أما مع زوجك مع زوجك فإذا أغلقت الباب وأرخيت الستر ففعل ما شئتما بما تعني هذه الكلمة من معنى ولولا خوف الإطالة لا نقلنا بعض نصوص الأئمة في هذه الأمور في إباحة أمور قد يظنها الناس يعني مستنكرة مستكرة لكن إذا التقيت الدبور والمحيضة فبعد ذلك افعل ما شئت واضح يا أخوة والمرأة إذا لم تطاوع زوجها فيما أراده هو فهي آثمة عاصية, عاصية لله عز وجل بل قد تكون ملعونة واضح يا إخوة؟ لماذا يا إخوة وإخوات؟ لأن الله عز وجل لما أباح النكاح وحرم السفاح لما أباح الله عز وجل النكاح وحرم السفاح فإنه قد جعل سبحانه وتعالى السبيل الوحيد لقضاء الشهوة هو سبيل الزواج فإذا لم تقضى لم يقض المرء وطره بالسبيل الذي يشبعه ويقنعه فإنه لا محالة سيبقى قلقا غير مرتاح وسينظر خارج بيت الزوجية وسيضطر ولعياذ بالله إذا كان رقيق الدين أن يأتي الحرام بخلاف وايضا المرأة يا إخوة وإخوات المرأة إذا كان زوجها لا يهتم بها من هذه الناحية ولا يشبعها ولا ولا ينشطها فإنها ستنظر إلى غيره من الرجال لا محال ستنظر إليه أنه إنسان ثقيل على قلبها مهما كان عالما أو طالب علم أو جميلا في صورته مهما فعل فإنها ستبقى قلقة متكدرة الخاطر غير مستقرة البال من أجل هذه النقطة واضح يا أخوات ولذلك حبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني لا نقو يعني لا يقوم الرجل عن زوجته حتى تقضيه أيضا وترها واضح يا إخوة وما يروى عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت والله ما رأى مني ولا رأيت منه هذا كل كله كلام يعني فارغ هذا حديث لا يصح بحال من الأحوال وفي سنده رجل شديد الضعف كيف لا يرى منها ولا ترى منه وأين سيرى أين سترى هي واضح يا إخوة فإذا لم يكن لم يكن لم تكن المصارحة التامة بين الزوجين والحرية المطلقة بينهما في بيت الزوجي أين ستكون واضحة يا إخوان؟ وذلك بعض الجهال يسألونني عن بعض بعض من غير المتدينين يفعلون الأمر في الحرام فإذا سألوني عنه وقلت لهم هذا في الحلال جائز أقاموا عليك القيامة وقالوا كيف تقول هذا وأن الرجل الذي تدعي أنك طالب علم وما إلى ذلك طبعا أنتم تفعلونها بالحرام الحلال لا تفعلونه واضح يا إخوة؟ هذا يعني من جهل دين الله عز وجل ويجب على الزوجين قبل أي الدخول على بعضهما البعض ان يتفقه في دين الله عز وجل ويعرف هذه الأمور معرفة جيدة حتى لا يحدث لا يحدث الخلل فإذا تهنا في في بيت الزوجية بعد ذلك تكون الحياة على اتم ما يراد وعلى اتم المرام و يعني غير اعلم مني في بهذه الأمور فإنما هذه الأمور يعني معروفة عند الرجال وعند النساء وأكثر أسباب الطلاق والخلع وإلى آخره أغلبها يكون بهذا السبب أن الرجل لا يمتع زوجته أو أن المرأة لا تطاوع زوجها وتنشز عليه وتتكبر عليه وتدعي أنها يعني مثلا قد تدعي له أنا الآن غير متفرغة وأنا مشغولة وأنا يعني تتذرع بهذه الأمور أو قد تدعي له أنها مثلا عندها مواعيد لا هذا أول شيء بعد ذلك إذا انتهت هذه القضية ففعلي بعد ذلك ما شئته وفعل أنت بعد ذلك ما شئتي. وهو قد يتذر بأني أنا مشغول وكذا رسول صلى قال وإن لأهلك عليك حق. فأعطي كل ذي حق حقا ومن حق المرأة كما سيأتي الآن في الإيلاء الإيلاء ما هو؟ الإيلاء أن تحلف على زوجتك أربع أن لا تأتيها مدت أربعة أشهر فلاها الحق بعد ذلك أن تحاكمك عند القاضي وتقول لزوجي بقي أربعة أشهر لا يطئني هكذا هذا دين الله عز وجل يعني وعند إذن فالقاضي يأمر الزوج يقول له ست إذا مضت أربعة أشهر بالتمام والكمال ولم تطأ زوجتك فأنا أو على طلاقها وبعض الفقهاء يقول هي طالق بعد مرور أربعة أشهر مباشرة والصحيح أنه يوقف كما سيأتي بحول الله تبارك وتعالى واضح يا إخوة لتعلموا أن المسألة مسألة شهوة الرجل والمرأة من مسألة هامة في دين الله عز وجل وتمبنية عليه أحكام وقلت لكم إن هذه الأحكام نزلت في القرآن الكريم يعني ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل أنزلها الله عز وجل في القرآن الكريم في سور عديدة واضح وهذا يعني كون هذه الأمور تكون من كلام الله عز وجل الذي هو حرف وصوت سبحانه وتعالى تعالى وجل وعز فإن هذا يعني وأن تكون قرآنا يتلى ليل نهار وصباحا ومساء وفي بين الدفتين فيعني شدة أهمية هذه المسألة واتفقوا في هذا الباب كذلك من الأمور الهامة العظيمة يا إخوة ويا أخوات فلذلك يا إخوة ويا أخوات تنبهوا لهذه المسألة ونبهوا غيركم إليها يعني أي مرأة إذا قاربت ابنتها على البلوغ نبهتها لهذه الأمور أما إذا أردت أن تتزوج فإنها يجب عليها وجوبا لأن هي مسؤولة عنها وإن والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله سائل كل راع عمن من استرعاه أحفظ فلا يليق بالمرأة أن تدعى ابنتها تتزوج من غير أن تبين لها ما هي مقبلة عليه وكان النساء قديما يعني في الأدب العربي هذا مشهور موجود تجد المرأة تنصح ابنتها بالنصائح الجميلة اللبقة الكريمة قبل دخولها على زوجها تقول لها زوجك كذا وليكن كذا واحفظي كذا إلى آخره مما هو معروف في كتب الأدب كالعقد الفريد وغير الأمال وغير من الكتب فهذه يا إخوة ويا أخوات أردت التنبيه عليها لشدة أهميتها وانظروا بارك الله فيكم أن هذه يعني مسألة من العقوبات التي يفعلها الرجل مع زوجته أن لا يطاعه هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي الزوجاته شهرا كامل هذا شديد على المرأة شديد عليها لا لما ليس فقط من أجل الشهول لأن بعد زوجها عنها وغضبه منها هذا مما يؤثر إذا يعني والرسول الله عزوجل يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وهذا طبعا يعرفه المتزوجون إنه شدة الارتباط بالمرأة كما قال بعض العلماء جلست بعض العلماء من بلاد الشام قال الرجل لا يعرف المرأة فإذا دخل عليها الليلة الأولى تصبح عز مملوك إليه طبعا إذا حصل التوافق والحب في الله عز وجل تصبح أحب الناس إليه قال وعندنا معاشر المسلمين كلما زادت زاد كبر السن بالرجل وامرأته كلما أصبحت أكثر محبة لديه وأثيرة عنده واضح يا, يا أخوات وهذا لا يوجد عند أعداء الله عز وجل وعند الذين لا ينظرون فقط إلا إلى شهواتهم واضح؟ طيب فإن قلنا إن سبب إلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زوجاته هو أحد هذه الأسباب الثلاثة وقد نص الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى قال والراجح أن والراجح من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكريم فضله أن السبب هو هذه الأسباب الثلاثة مجتمعة. يعني أن سبب إلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو هذه الأسباب الثلاثة مجتمعة. ليس هذه فقط ولا هذه ولا. دي. يعني دكش يكترع عليه صلى الله عليه وسلم. نوبة فشوى السر، نوبة قضية فلانية، نوبة بتلو تطالبه بالنفقة. قالوا وصفين شهر كامل. ما رأيت نشوفكم. واضح؟ فغضب صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي بشر كالبشر. يغضب كما يغضب الناس وهو يصبر صلى الله عليه وسلم وكان هذا هذا التصرف مع زوجاته صلى الله عليه وسلم مع كريم خلقه صلى الله عليه وسلم ويكون في مهنة أهله وكان صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي إذا دخل البيت قبل أن ينام يجلس يسمر مع أهله وكنا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إذا كان في بيت إحداهن يتينا أجمعين قبل يعني أن ينام يجتمعوا ويسمرون ويتكلمون شوف خلق النبي صلى الله عليه وسلم ليس رجلا جافا جلف الطبع هكذا يدخل على زوجته وصوب للعشاء تطمت صوب للعشاء ونضي أكل وصاب بسلامة لا ماشي الناس لا هذا ليس من خلق الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم ولا من خلق أتباعه بل الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن يدخل من تعب ومشقة الجهاد وقتال أعداء الله عز وجل وترتيب الصفوف ومشاكل المسلمين والنفقات والزكوات وما إلى ذلك يدخل يريد أن يرتاح نفسيا فيجلس يسمر مع زوجته قليلا ثم بعد ذلك إذا كان له فيها حاجة قضاء أو ينام صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه فحياته يعطي كل ذي حق حقه لذلك لما كان سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه نائما عند أبي ذر الغفار وأبو ذر كان يأخذ نفسه بالشدة فلما دخل عليه أراد أن يقوم من أول الليل قال اجلس حتى تنام قليلا ثم أراد قام في النصفة اجلس حتى فلما أصبح الثلث الأخير من الليل قال الآن قوم فقام يصلي رضي الله تبارك وتعالى فثما قام في الصباح طبعا هو أول ما دخل فتحت له الباب زوجته فقال مالي أراك متبذلة طبعا هي لم تغلق عليه الباب وتقول أخرج ولا أعرفك كذا بل استقبلته وعرفت له فضله قال مالي أراك متبذلة قالت إن أخاك أبذر لا حاجة له في النساء رجل زاهد رباني لا حاجة له فضل إيلة تدو طبعا هو وضع في ذهنه وأراد أن يطبق معه خطة معينة لوضع الأمور في نصابها رضي الله تعالى لأنهما كان متأخيين آخا بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصلت مسألة قيام الليل <تصفيق> هذه ثم لما قام في الصباح قدم له الفطور ولم يقتربه قال له تكل قال إني صائم. قال لا أنا عندك ضيف الآن كل فقام يأكل. قام يأكل ثم بعد ذلك ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فعل معي سلمان كذا وكذا وكذا فقال صدق سلمان إن لزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهذه كلمة قالها سلمان وصدقها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما يسمى الإقرار يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر سلمان ردوان الله تبارك وتعالى عليه على ما فعل واضح؟ طيب <تصفيق> فإذن على الزوج كذلك إذا كان في حياته العامة إذا دخل إلى بيته أن, تكون بي... أن يكون بيته جنة كذلك بمعنى أن تكون زوجته قائمة بما ينبغي من إصلاح البيت وتهذيبه وتنقيته وتصلح له غداءه ولباسه ومع ذلك حتى يدخل إلى جنته لا يدخل إلى جحيم لا يطاق يقول أنا في الظنق أحسن لي من الضرادية ومع هذا يحدث كثيرا يعني عند كثير من الناس أو تدخل حداها يعني لا بصوب حلش حويج بهدلين ولا ما إلى ذلك لا تلبس أحسن الثياب وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله طروقا بالليل يتخونهن ونهى ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء من سفر أبلغ أهله أنه سيأتي في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني يعني حتى تستعد قال حتى تستحدى تمتشط الشعثة وتستحدى غير المستحدة وماذاك؟ يعني أن تنظف نفسها وتلبس أحسن ثيابها وتتهيئ لهذا الزوج حتى لا يدخل ويعاطها لأنه قد يحدث مسألة هذه مسألة نص عليها العلماء قالوا على الزوج والزوجة أن يكون كلاهما في أحسن حال أمام الزوج ويخفي يعني المسائل التي لا ينبغي أن تظهر لما؟ قال لأنه قد يحدث من الزوجة أن تظهر أمرا يعافه الزوج فيبقى يعافه إلى طول الأبد وقد يحدث للزوجة كذلك أن ترى من زوجها أمرا تعافه فتعافه إلى الأبد هكذا وكما حدث مع زوجة ثابت بن قيس من شماس ثابت بن قيس ورد في بعض الروايات أن رأته قالت يا رسول الله أطللت من النافذة فرأيته في جماعة كان أقصرهم وأكثرهم سوادا وأبشعهم منظرا فبعد إذن عافت لم تطق أن تعيش معه بعد ذلك وورد في بعض الآثار أنها ذهبت خرجت من بيتها لم تبقى سكنة معه مع أنها قالت لا أعيب عليه خلقا ولدين ولكنني أكره الكفر في الإسلام يعني عيش معه سيؤدي بها الكفر ويأذنك. فخرجت رضي وهذا ثابت من المبشرين بالجنة وكان يحبها حبا كبيرا وهي تبغضه بوضا شديدا ف قال يعني ورد في بعض الـ الـ الآثار أن خرجت ووقفت على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر ووقفت على بابه صلى الله عليه وسلم أول مخرج يا رسول الله ثابت كيتو كيتو أحكت له قصتها قال صلى الله عليه وسلم قال تردوا عليها الحديق قال نعم إلى آخره فانظروا قال العلماء يعني لم تصبر أراد تفتك منه بأي طريقة حتى إن لم تصبر حتى تصلي ثم تسأل رسول اعتكفت على بابه حتى خرج رسول الله عليه وسلم مباشرة وقالت له قضيتي مع الثابت قلت لا أستحمل واضح يا أخوة لذلك على الزوج أن يكون ولذلك دخل طرق أحدهم الباب على الإمام محمد بن حنفية رضي الله تبارك وتعالى وهذا إمام جليب من أئمة التابعين ومحمد بن حنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب والحنفية هي أمه من سبي بني حنيفة تعرفون فالمرتدين من, من ذلك وجد لحيته تقطر من الغالية والغالية من ارفع أنواع العطر وجده بأحسن هيئة قال ما هذا يا أبا عبد الله قال إنهن يحببن منا أن نكون كما, كما نحن نحب منهن يعني أن النساء يريدن منا أن نتهيأ لهن ونتزين كما نحن نريد منهن أن يتزين لنا ويتهيئن لنا واضح؟ أي المرأة لها مشاعر وراجل لا له مشاعر فإنبال الزوج كذلك أن يحسن ثيابه وينتقي أجملها وأحسنها ويتعطر ويستاك دائما وتكون رائحة فمه جميلة طيبة وأيضا الزوجته بمثل هذا فلا تظهر له رائحة قبيحة هذا ذكرت وعرضني يا أخوات بسبب هذا الدرس لأن هذه الأمور هامة جدا وهذه الدروس إذا لم نستفد منها هذه الأمور الحياتية يعني خرجنا من غير, فائدة من غير كبير فائدة طيب اللهم صل على سيدنا محمد <تصفيق> قال فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به لما بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم آلم النساء شهرا فبقي شهرا كاملا لا يغمه أحد بأبيه وأمه من سيرغمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم فبعد انتهى الشهر رجع إليهن طب لو أنه عاد إليهن قبل انتهاء الشهر يكفر عن اليمينهن حنث في يمينه كما قال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرهم أهل. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لما لأنه حلف صلى الله عليه وسلم وقد ورد في بعض الآثار من سبب حلفه أن زوجته حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها وجدته في بيتها يأتي سريته مارية القفطية يعني أنه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه كان يطأ سريته مارية القفطة فقالت يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي يعني غيرت النساء يعني هو صلى الله عليه وسلم يأتي حراما فو يعني فروي أنه صلى الله عليه وسلم قال والله لا آتيها بعد اليوم أبدا أن هذه سرية جارية يعني حرمها على نفسه فيقال نزلة الآية بهذا السبب يعني السبب النزول قد يتعدد وهذا يعني محله في علوم القرآن أن يسر الله عز وجل المهم المقصود يا, إخوة يا أخوات أن الرسول صلى الله عليه وسلم آلى أقل من أربعة أشهر فلما انتهى, انتهى انتهت المدة التي آل فيها أتى زوجاته كما كان يأتيهن من قبل وهن رضوان الله تبارك وتعالى عليهن من خيرة النساء وأحسنهن وأفضلهن فلذلك من هذه بعد هذه الأمور كنا معه صلى الله عليه وسلم على أحسن ما يراب إلى أن مات ما انتقل صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه إلا الرفيق الأعلى ثم بعدنا كنا خيرة خير, خير النساء ومعلمات الأجيال إلى يومنا هذا نستفيد منهن رضوان الله تبارك وتعالى عليهن فلا يبن نظن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا قاصرات أو مثل سائر النساء حاشة وكلا فالنساء النبي صلى الله عليه وسلم خيرة النساء وأفضلهن خاصة أمنا خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كملا من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة وعد منهن أمنا خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها طيب قال فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أي فيء أو يطلق لقول الله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر يعني انتظار أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وهل يقع الطلاق بمجرد مرور أربعة أشهر أو يوقف يعني ينادى إلى المحكمة ويوقف ويقال لو إما أن تطأ زوجتك وإما أن تطلقها الصحيح الراجح والله أعلم من أقوال أهل الإن أنه يوقف فعن سليمان بن يسار رحمه الله تبارك وتعالى وهذا من فقهاء السبعة في المدينة وهو مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها قال أدركت بضعة, بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يقفون المولى يقفون يعني قف إما أن تطأ أو تطلق رواه الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في مسنده وصححه الشيخ الأرنؤوت حافظه الله تبارك وتعالى وفي سنن الدار من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن قال سألت 12 رجلا من الصحابة عن الرجل يولي فقالوا ليس عليه شيء حتى تمضيه ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر وهذا سند قوي كما قال الشيخ الأرنؤوت حفظه الله تبارك وتعالى يعني أنه إذا مضت أربعة أشهر بعد ذلك ينظر إما أن يجامع زوجته أو يطلقها أما أن تبقى في هذا الجحيم فلا وهذا مما يدل على أن من حقوق المرأة على الرجل أن يكون معتدلا معها في الفراش كذلك واضح يا أخوات؟ لذا هذه أمور يجب أن يعني تؤخذ بعين الاعتبار ويتنبه لها وهنا مسألة وهو <تصفيق> أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان من عادته أن يعس يعني يتمشى في الليل وينظر حول الأمة فكان أن تعب في مرة من المرات طبعا هو رضي الله عنه كان قليل النوم يقال إنه كان ينام فقط بين الإشراق إلى بعض الضحى هنيهة يعني ساعة خفيفة وينام هكذا في مكانه رضي الله تبارك وتعالى عنه فقيل له في ذلك قال إن يعني نمت الليل أضعت حق ربي وإن نمت النهار أضعت حق الرعية رضي الله تبارك وتعالى عنه فتعب في بعض المرات فاتكأ على جدار بيت فسمع امرأة تغني وتقول تغني وتقول فطاول هذا الليل وسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه فهمتم هذين البيتين؟ فارتعدت فرائصه وانفجع رضي الله تبارك وتعالى عنه وذهب يجري إلى قال يعني سأل هذه المرأة قال ما لك؟ قالت زوجي خرج الجهاد وكذا يعني طالت مدته في الجهاد فذهب يجري رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى ابنته حفصة وقال لها يا ابنتي كم تصبر المرأة عن زوجها يعني كم تصبر في مدة ألا يأتيها ولا يطاها فاستحيت إياها طبعا وخفضت رأسها وقالت له هكذا أربعة أشهر يعني قالت له أربعة أشهر فمنذ ذلك الحين قال لا يمنعنا جيش من جيوش المسلمين أن يبقى فوق أربعة أشهر كل جيش يعني كل إذا أطال فوق أربعة عشر يأتي ثم نستبدله نستبدله, نستبدله به جيشا آخر واضح يا أخوة يا أخوات فهذا كذلك يرجع إلى ذلك فالمرأة يعني قد تصبر لكن لصبرها حدود هذه المرأة كذلك لو لا ورعها وتقواها وكذا وهذا يحدث كثيرا يعني تسمعون أن من نسأل الله السلام وتعال يعني زوجات الضباط والعسكر وما إلى ذلك مصيبة يعني هذه الأمور مشهورة جدا لما؟ لأنه فارغات لا وقت لهم وقلة الدين نساء الله سبحانه وتعالى فتحدث المصائب والكوارث ولياذ بالله تعالى واضح؟ <تصفيق> طيب كنت أريد أن نأخذ درس الظهار لكن لعلنا نتركه إلى المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى ونترك البابة للأسئلة قولوا هذا القول وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين ونا إذا كان هناك سؤال أو استفسار فيعني في تفضلوا بارك الله فيكم. مم. نعم هو حر أراد أن يؤدب هذه ولا ما فعلنا معه شيئا، فإذا لا حرج. هذه المسألة أفضل كتاب يعني وقفت عليه هو كتاب الشيخ محمود مهدي الأستنبولي تحفة العروس فإنه قد جاء أوه هو رجل من أهل السنة إن شاء الله هو رجل كبير الآن يعني في السنة وكتابه هذا جامع من الناحية الشرعية وكذلك من النواحي الاجتماعية والحياتية واضح هذا كتاب يعني كتاب جيد في الجملة وكتب كتب عشرة النساء في كتب الفقه كلها تتحدث عن هذه الأمور وتفصل يعني حتى شروح يعني شروح الكتب كتب الستة في كتاب عشرة النساء والإمام النسائي كتاب خاص اسمه عشرة النساء هذا يقرأ جيد والله عالم لا بس بسؤال يعني ال ااا أهل الخبرة يعني من جرّط طبعاً بحيث لا ي يحدثه عن ما يفعله لأنه هذا كذلك منهي عنه هذا لا حرج فيه. من هذه الأمور يعني كلها المرء يتعلمها من أصحابي من أمور يعني هن المنافقات. أون هذا الحديث قلت إن في سنده نظرا لكن الله عالم معناه يعني يعني أن فعلهن هذا يعني لا يفعله إلا المنافقات. تأتي إلى زوجك طلقني أو أريد أن أختلف. لا لسبب. لا لسبب لا أنها كريهة يعني إذا وصلت الحالة أن لا تطيق العيش معه هي معلورة أو إذا وصل أنه مثلا هو فاجر فاسق لا تستطيع أن عيشة معه، فإذن هي بالعكس هذا مطلوب منها أن تختلع من مثل هذا أما إذا كانت هكذا لي لا سبب تضايقت منه يوم من الأيام فقالت له وعير طلقني فضي معناه يحدث هذا الذي يعني الذي الذي الأسباب تقول لو طلقني هذا لا يجوز هذا بحال من الأحوال. نعم. كيف؟ لا, لا حاجة فيه. نص عليه الإمام مالك وابن حزم بعد. <تصفيق> الله لعنى بسلام يعني لعله لم تره خارج بيت الزوجية أما داخل بيت الزوجية قطع رأته عريانا وكيف كانت تغتسل معه من إناء واحد حتى تقول لو دعلي دعلي تغتسل وهي بثوبه وهو بثوبه يعني ربما مع شخص مع يعني مع شخص ما هو خارج بيت الزوجية